يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ كُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا كُمِ الشَّسَّ إِلَّا قَلِشَّا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا نِصْفَهُ أو انكث منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا, ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا نورٌ عَلَيْكَ قَلَّ لَنْ سَقِلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَامًا قِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً نهار سبحا طويلا ان لك في النهار سبحا طويلا وذكر اسم ربك وثبت لك اليه ترتيلا وذكر اسم ربك وثبت لك اليه رب قُلِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا قُلِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لَا إِلَٰهَ وَ يُرْهُم هَجْرًا جَمِيلًا وَصِبْ بِالْعَذَابِ مَا يَقُولُونَ وَيُرْهُم هَجْرًا جَمِيلًا وَدَعْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا وَدَعْنِي ابو النعماتي ونا يلوم قلبا ان لدينا انكما وجحيما ان لدينا انكما وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وطعاما ذا أسقة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكان في الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إنا أرسلنا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا شاهدا على انكم كما ارسلنا الى فرعون فعصى فرعون الرسول فاخذناه وبيلا فعصا فرعه الروة فأقلناه أصلا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الويدان شيبا فكيف تتقون كثيرا يمن يجعل اريدان شيبا السماء منفطر به السماء منفطر به كان وعده مفعولا الكيره ان هذه كيره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا